ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَامِدٌ وَإِذْ قَالَ لَقُمَانُ رِبْنِهِ وَهُوَ يَعْرُضُهُ يَا بُنِيَ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن أشق لي ولوالديك إلي المصير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 119. يا بني إنها إن تكم اثقال حبة من خردن فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأشي بها الله إن الله لطيف خبير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 الله لا يحب كل مختار فقور وقصد في مشرك واخبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير